لا تبك يا صغيري لا انظر نحو السماء من قلبك ا ل ح ر ي ر لا لا ت ق ط ع الرجاء ان ا ل أ م ل جهد عمل والجهد لا يضيع ا ل أ م ل جهد عمل أ ل و ا ن طيف ط ا ئ ر ة قوسا وحبا ناشره 「こんなに」 لا تبكي يا صغيري لا أنظر نحو السماء من قلبك الحرير لا لن تقطع ا ل ر ج ا ال ء إن الأمل جهد عمل والجهد لا ي ط لا ي, ي ر الأمل جهد ن عمل لا تبكي ا صغيري لا أنظر نحو السماء الامل جهد عمل والجهد لا يضيع